وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَاديثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ أَعْقُوبَكَ مَا أَتَمَّا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِّلسَّائِلِينَ إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ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 قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكلوا الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أيضا يجعلون في غيابه الجب واوحينا الى ليله تنب انهم وهم لا يشعرون وجاءوا اباهم عشاء ان يبكو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 وَجَاءَ عَلَى قَمِيصِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَل سَنُوَلِّتْ لَكُمْ أَنفُسَكُمْ أَمْرَاءَ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوة قال يا بشرى هذا ظلام وأسروا بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بَخْسَ دَرَايِمَ مَعْدُودَة وَكَانُوا فِي مِنَ الزَّاهِدِينَ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِي أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا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 فلمی کن قید یو سو آرہ فریند وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حب ان لا نرا في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتذت لهن متكا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطْعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَاذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولا قدروا وادعوا عن نفسي فاستعصم ولا ان لم يفعل ما امر ليسجنا ولا يكون من الصابرين قال رب سجن احب الي مما يدعونني الي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 نوح حين ودخل معه السجن فتان قال احداهما انني اراني اعصر خمرا وقال الاخر انني اراني احمل فوق رأسي خبزا تاكل الطير منه نبئنا بتاويله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 امن السلطان ان الحكم الا لله امر ان لا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القويم ولكن اكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن ان ما فيسقي ربا خمر وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُسْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ الْأَمْرُ الذي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ وَقَالَ الَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ مُنَاجِمٌ مِنْهُ اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُنَ سَبْعًا عِجَافٍ وَسَبْعًا بُلَاتٍ قُطْرٍ وَخَرَايِبَثْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِن كُنتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذين جاء منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويلي فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلون سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي, لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دأبا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 ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُقْضَى النَّاسُ وَفِيهِ يُعْصَرُونَ وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُونِي بِهِ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 قُلْ لَحَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قَالَتْ اِمْرَأَةُ الْعَزِيزِ الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ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 حفيظ عليم وكذلك مكن ليوسف في الارض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنين ولا اجر الاخرة خير للذين امنوا وكانوا يتقون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 فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِفَلاَ كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلاَ تَقْرَبُون قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ وَقَالَ لِفِتْيَانِ ادْعُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذًا قَلْبُ لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون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 قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أقعنا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير ققاللَ لنن أُرسِ لَ مَعَكُم حََّ تُؤْتُِ مَوْثِ قم مِنَ اللهَّلَ دَأْت النَّنِي بِي إِللاا أَُ حَاطَابِكُمْ فَلََّا آتَوهُ مَوثِقَم قَالَ اللهَّهُ عَ مَ نَقُول وَكيل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 عليه توكلتوا عليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفسي عقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن ان كَثِيرًا النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا جَهَزَا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 كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل بعاء أخيه ثم استخرجا من بعاء أخيه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 اللَّهُ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ يَا بَنِيَ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ الله ۖ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الكافرون.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 ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قادما الله علينا انه من يتق ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين قالوا تالله لقد اثرك الله علينا وان كننا على خاطئين قال لا تثرب عليكم اليوم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 قالوا يا أبان استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف لَكُمْ لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبوي وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبوي على العرش وقروا له سجذا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 إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم ربي قَدْ آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة تووفَّنِي مُسلِمَ وَأَحقُون بِ الصَّالِحين ذَلِكَ مِنْ أَبَِ الغيبِحيهِ إلَك وَمَا كُتَ لديم إذ أَجمَعُ أَمرَ وَهُمْ يَمكُرون وَم أَكثَو الناسَّ وَلَ حَرَصتَ بِمُؤمنِنين.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 قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأثنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي